تعش معصوم نور يا فرحه الاحباب هاي الولايه ارقاطعش معصوم نور وهدايه يا فرحه الاحباب هاي, هاي الولايه يا معدن التوحيد فرحه نبينا تسعدنا هالافراح واللي نبارك الزهرة وحذر علينا شيعة أهلها البيت فرحت نبينا مهجة وفرحة وسرور نهجة ودراية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب غير الولاية 14 معصوم نور تبتسم الأحباب تبهش صدرنا أبيض صبح كله من هالفجرنا صدقني هالأعيات صاغت أمرنا ميضم مصافي دمت يبقى نهرنا حبهم زهيها الكون نور البداية فرطة عش معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب غير الولاية يا رفا تعيش مع نور و يا فرحة الأحبار قاية الولاية يما أهلها البيت أهل الشفاعي شمس و غمر و نجوم هز و شجاعي شربنا المحبة صغار ويا الرضاعي أبدا فلا ننسى عدنا القناعي لحظ فرح الشباك عايل بريه اربعة معصوم نور وهدايه يا فرحه الاحباب عايل ولايه اربعة معصوم نور وهدايه يا فرحه الاحباب عايل ولايه عيد وفرح وسرور بار اصطفاهم بمولد الأحرار يزهي رضاهم عز وفخر وعلوم بار ينطاهم يا شيعي يا مهيو اسعل رجاهم الفخر يلهجبي انتم رجاية أرضا معصوم نور و يا فرحة اشمع صلو النور و يا فرحة الاحباط اي الولاية يمتنا يمت خير تزهي البشارة الزوم حن وجود واخر وطهارة منهم اجت العلوم امرت حضارة حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة كل شيء شعي النور تضوي لآية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب آي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب آي الولاية للشاعر على لعوينات الكربلاء